شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريب تقدم.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 صالح في ابراهيم وموسى الله اكبر, الله أكبر. سمع الله لمن ربنا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 سعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جارية فيها سرر مرفوعه وأكواب موضوعه ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟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 ثم إن علينا حسابهم الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا Senate.